بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء قد أذنت في ربها محقت فإذا الأرض قد ألقت ما فيها متخلت فأذنت في ربها محقت لا إن الإنسان إنك جاده إلى ربك تبعا طَيِّب فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابًا يَمِينَهُ فَشَوْفِي يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنقَلُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْجُورًا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ فَرَاءَهُ قَصِيمًا فَشَذَّ يَدْرُو السُّجُورَ وَيَصْلَىٰ شَعِيرًا وَنَزَّهْ لِيحُ رَبَّنَا إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَنَادَى شِيْمُ الشَّفَقِ وَالدَّيْنِ وَبَا وَشَقَّتْ وَمَنْ إِلَّا التَّسَاقَ دَقَّ يَومًا ضَغْطًا عَن وَبَقَ فَمَا لَهُمْ كَانُوا يَنُون فَإِذَا الَّذِينَ كَفَرُوا تَجْذِبُونَ ظُلُمَاتٍ ظُلُمَاتٍ قَالُوا أَئِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحافِرَةِ سَبِّحْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ